يقول عندنا في العمل عادة اشتهرت أن الموظفين لا يحملون أمتعتهم الشخصية من السيارة للمكتب ولكن يحملها الفراش وإذا أردت أن أحملها يعيب علي بعض الموظفين فماذا أفعل قل لهم كان النبي عليه الصلاة والسلام يخدم كان يخدم نفسه كان النبي عليه الصلاة والسلام, يخدم نفسه عليه الصلاة والسلام وهو أكمل الخلق وأشرفهم عليه الصلاة والسلام وكان الصحابة السابقون لخدمته وعلى ذلك كان يخدم نفسه ويحلب شاته ويحمل متاعه ويخصف نعله ويكون في حاجة أهله واعتياد هذا الأمر أيها الأفاضل قد يترك في النفس ترفعا وكبرا فعلى الإنسان أن لا يعتاد الأمر إذا كان يستطيع أن يخدم نفسه بنفسه هذا هو الأصل ولا يستخدم أحدا لأن النفس قد تترفع والإنسان طبيب نفسه